فضيلة الشيخ عطيه صقر هل توجد آداب من آخذ الزكاة تجاه المزكي الذي يأخذ الزكاة من المزكي يستحب أن يدعو له وأن يشكره بمثل قوله آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وذلك من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره من اصطنع إليكم معروفا فجازوه فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم فإن الله شاكر يحب الشاكرين وفي حديث أحمد وغيره لا يشكر الله من لا يشكر الناس والله أعلم